الدرس الثالث في طريق العطلة واحد استمع إلى الكلمات وأعدها السفر تذكرة فندق عطلة شاطئ البحر ذهاب وإياب ممارسة الرياضة متحف الآثار التاريخية أوكي.